قال المصنف رحمه الله تعالى وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم ولكن حبا للكلام وقلة ورع فما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما, را وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت كنت عالما بأبواب المراء وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك وقال ابراهيم النخعي ما خاصمت قد وقال عبد الكريم عبد, عبد الكريم الجذري ما خاصم ورع قد وقال جعفر بن محمد إياكم الخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت المراء فأقصر فقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل وقال إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام السلف بهذا المعنى كثير جدا وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محب وانظر إلى كابر الصحابة رضوان الله عليهم وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاد وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم أعلم منهم وكذلك تابع التابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزه محصلة للمقاصد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشقيق الكلام من الشيطان يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه وقال إن من البلان سحرا وإنما قاله في ذم ذلك لا مدح له كما ظن ذلك من ظنه ومن تأمل سياق فاض الحديث قطع بذلك وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعة إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيجب ان يعتقد انه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان اعلم ممن ليس كذلك وقد ابتلينا بجهله من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتاخرين انه اعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص انه اعلم من كل من تقدم من الصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم لكثره بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المسبوعين وهذا يلزم منهما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المسبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم من, من كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة رضوان الله عليهم أيضا فإن هؤلاء كلهم أقل من من جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة رضوان الله عليهم إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علوما وأقل وأقلهم تكلفا وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا فقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدود ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقر وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن قدر المحتاج إليه من ذلك وهذا هو البقه والعلم النافع فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع, من التوسع لا خير في كثير منه إلا ان يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه وفي كلامهم في ذلك كفاية وزياده فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا, يهتد إليه ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم ويحتاج من أراد جمع, جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه, صحيحه من سقيمه وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه قال الاوزاعي رحمه الله العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وقال في التابعين أنت مخير يعني مخير في كتابته وتركه وقد كان الزهري رحمه الله يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام, كلام التابعين وفي زماننا يتعين كتابة كلام, كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وليكن الانسان الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من وحدث من انتسب إلى وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم فهو أشد لها لشدوده عن الأمة وانفراده عنهم بذهن يفهمه أو يأخذ أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفه فشر شر وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطق ببعض أوضارهم أوضاره. كما قال أحمد لا يخلو من النظر في الكلام إلا تجهم فكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث والتبع أهله من ذم من ذم ما لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه فكل ذلك من خطوات الشيطان نعود بالله منه ومن ما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك. بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم. فقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فكان أبو سليمان يقول إنما إنه إنه لا تمر بي النكسه من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وقال ابن علمنا علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. من لم يطرا القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى, ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان فدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع وادخلوا بهذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص وبعضها زعموا أنه يراد لرياضه النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم وسابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنه وفهم, وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالماثور عن الصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم في معاني القران والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحرام والحلال والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كثاة لمن عقل وشغل, وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه والهمه وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره, وغيره كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وقال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل وكلامهم هذا المعنى كثير جدا وسبب ذلك أن هذا العلم, العلم النازع يدل على أمرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين تعرض ابن رجب رحمه الله إلى العلوم الجديدة التي انشغل بها كثير وكثير من المتأخرين انشغلت بها الصوفية انشغل بها المتكلمون كالأشائرة والماتريدية انشغل بها عضا أهباب الملتدئة كثير منهم وأكثرهم أهل الاعتزال ونحوهم فكان ذلك سببا لأنهاتهم العلم الشرعي الصحيح وقعوا بدله في هذه العلوم التي تفوت الخير أو تركه في الشرع يقول رحمه الله وما تكلم أن تكلم وتؤسى ما تؤسى بإدهم أي بعد السلف مختصاصي بعلم دونهم ليس وجد عنده علما أكثر من علمهم حيث توسع في علم الكلام ولكن مهبة للكلام يعني لكلام المرتدع وكله وضع الوضع هو التوقف عن الأشياء المشتبهة التي يخاف أنها مخرمة منه ذلك سمع الحسن رحمه الله قام يتجادلون فقال هؤلاء قوما ملوا العبادة وخف عليهم الكون وكل وراءهم فتكلموا بهذا الكلام كلاما لا فائدة فيه ولعله كلام المتكلمين الذين يخوضون في علم الجواهر والاعراض والأبعاض والأمور الغيبية والمتهيزات والجهات الست والطبقات وما أشبه ذلك لا شك أن هؤلاء يقعون في أشر ويفوتهم خير فقال مهدي بن نايمون سمعت محمد المسجدين ما راه رجل الممارات المناحة والمجادلة ما راه رجل ففطن له وهو من علماء التابعين فقال اني أعلم بما يريد من هذه المجادلة لو أردت أن أمريك كنت عالما بأبواب المراء أن أعلم بالمراء منك ولكني لا أمريك ولا أجادلك ولو قيل إنك غلبتني في هذه المخاصمة في هذه الأشياء وأنك تكلمت بشيء لم أقدر ان أرد عليك أنا قادر على العمارية وأرد عليك ولكن أكره هذا الكلام الذي هو مخاصمة في أشياء الأهمية لها أنا على عقيدتي أنا على معرفتي بنفسي ومعرفتي بما أدين بهي وليست لي الست شك حتى تتهمني وتقول عجز عن مواضاتي هذا محمد نسيرين تلميذ انس وغيرهم من الصحابة عالم مشهور ذكر ان سيرين مولا لانهس وأنه ولد له خمسة كلهم علماء أمن هم امرأة أشباء حبصة من سينين وأنت من سينين قال إبراهيم النخعي أهد تلاميذ الإمام ابن مشعود رحمه الله ما خاصمت احدا قط لماذا إذا جاء خاصما قلته لا تخاصم ولا أريد هذه المخاصمة التي هي كلام لاهمية له بكلام فارغ قال أبد الكريم الجزري أهد علماء التابعين ما خاصم وريع قط أهد يقول على عقيدتنا ولسنا في شك من أمرنا and the lesson of the I I فيقول ولا كلمة قالوا لماذا آية فالأخشى أنه يحذفها فينطمع في قلب ذلك التهريف الذي يستدل بها على باطله فقال مع جعفر بن محمد من هو جعفر إنه هجافر الصادق ابن محمد الباقر وهو الذي تنتسب الهجافر ايها الرافضة يقول اياكم الخصومات في الدين فانها تشغل القلب وتورث النفاق الخصومات في الدين يعني المناحكات والمجادلات والمنارات التي يشكك بها أهلها في شيء من الأقيدة أو شيء من الصفات ينحو ذلك تشغل الكلب بمعنى أن الكلب يشغل بهذه الأشياء ويصعب أن ذلك تخلص تكتبهات من الكلب وتعرف النفاق الذي هو الشك في الأقيدة والشك ا في الدين ابي رحمه الله خليفه راشد وعالم متضلع يقتدى بعلمه يقول في هذا الاثر اذا سمعت المراءه فاقصر يعني اذا جعلني غروتك فاقصر ولا ويقول أيضا رحمه الله من جعل دينه غرضا لخصومات أكثر التنقل إذا جاءك مثل خارجي وأخذ يماهكك أو أخذ يماهكك أكثر وقل أنا على أكيدتي ولا أماريك وأنا أعلم منك وكان رحمه الله اثر طويل قد نكى له الموفق من سائب قدامه في عقيدته ولئنكم قد قراتموها لو ماتوا طويل ذكر فيه الصحابه والسابقين قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافر كفوا ولهم كانوا أكوى على البحث لو بحثوا لو كان ذيها لشتغلوا لاشتغلوا بهذه للعلوم ولكن عن علم وقفوا ولم يبحثم يا ذي الأولم التي تجددت أمع أهل الكلام مع الخوارج أو أمع المعتذرة أو مع القدرية ونحوهم يوصل الناس لنكفوا كفوا كفوا عن الكلام فيها كلام السلام رحمه الله في هذا الأولمان كثير جدا فتن جر من المتأخرين ولا ظهر الكلام وصار كلامهم امجلدات بعضه ينقض بعضا بعضه يفسد بعضا بعضه يرد على بعض وذلك لانه ليس على يقين ربما لان من كثر كلاوه وجداله وخصوماته في مسائل الدين يكون أعلم أمم ليس كذلك ويقولون هذا يستنبط من العقوال العلوم العقليه ومن الوقائع ومن احوال الافلاك ومن احوال المجتمعات فيظنون أنه اعلم من غيره هذا جهل جهل مهل انظر إلى صحابه الصحابة رضي الله عنه انظر إلى علماء الصحابة هذا أرض ذكر أمر علي ومعاذ بن مسعود وزيد بن سابت كيف كانوا هل بهزوا في هذه العلوم هل ولدوا أو قسم الوجود إلى أرانب وجوهر وإلى أبعاد وعجز وإلى كليات وجزئيات ما بهذو ذلك كلامهم قليل أقل من كلام ابن عباس ابن أبي بس الله عليه وكان يستنبط من الآية الواحدة كلاما كثيرا وهم أعلم من ابن عباس كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة ومع ذلك الصحابة أعلم من بعدهم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء برواية أنه قال أنتم خير من أولادكم وأولادكم خير من أولادهم كذلك تابع التابعين يتكلموا أكثر من كلام التابعين لكن التابعون أعلم منهم لأن كلامهم أدى إلى أن وقعوا في هذه المحرمات وأشدها انهراضاً بأمر العقيدة أن نفعوا كلام الله ونفوا رؤيته كما تقدم ونفوا ونفعوا صفاته الذاتية والفعلية التابعون أعلموا من أتبائهم ليس العلم بكذرة الرواية ليس العلم بكذرة الكلام وبكذرة المقالي وبتوليد الكلمات العلم نور يقففه الله بالقلب يفهم به الأبد الحق ولوما تكلم في الجزئيات والكليات ونهوها نور يكره الله والكلب يفهم به الحق يميز به بين الحق والباطل هذا النور هو من أثار الانشغال أن بالوحيين الكتاب والسنة يعبر عن ذلك بإبارات وجهزة محاصلة للمقاصد صاحب هذا العلم الذي يكره الله بكلبه يتكلم بكلبات قليلة يحصل بها المقصود لها جتا إلى توليد الكلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت جوامع الكلام فاكتص جرالي الكلام احتصارا يعني الكلمات الكليلة التي معانيها كثيرا إبا الرجل رحمه الله ذكر طرق هذا الحديث أنه أتي جوامع الكلم في أول كتابه الذي شره به خمسين حديثا الذي سماه الجامعة العلوم والحكم. في شرحها شيئا حديثا من جوامع الكلم هكذا وانه عليه السلام قال كرمت على الانبياء بست ذكر منها اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب الى اخره ورجا النهي عن كثره الكلام وعن التوسع في القيل وقال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات واجل البنات ومن وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال فذكر من جملة ما الاشتغال في وقال يقيل كذا وقال كذا من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه طلبه السلف من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كلا حياه ومن كلا حياه ما تقلبه إلا ما شاء الله أجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا في قوله بلغ ما ونزل إليك مع رسوله إلى الملاد وإن تشكك الكلام من الشيطان يعني تشككه يعني توسيع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يحصل به البلاء بدون توسع بقدر ما يحصل به أنه يفهمون أما أنه يشرف الكلمة وإجراء على شرحها كذا وكذا لا شك انه إذا كان ذلك الشرف الوضع المعنى لمن لا يفهمه شرحه بكاذل ما يخسر به المقصود، وأما أن يستطرد في الكلام بحيث أنه يجعل الكلمة تهتمل عشر معاني يمكن أن يراد كذا ويمكن أن يراد كذا فان هذا ليس من طريقه السبب ولا من طريقه العلماء نحمل هذا المتبادر المتبادر من هكذا وكذا اما الذين يحملون هذا محامل يريدون بذلك الا ترد عليهم ولا تغير مذهبهم وطريقتهم فانهم Ej, który jest jednym z najlepszych, jest jednym z najlepszych, a każdy z najlepszych, a każdy z najlepszych, a يخطب بها ويحصل بها البيان والبلاغ أروي أنه صلى الله عليه وسلم قدم رجلان وأخذ يتكلم فأجب الناس من بيانهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسهرة وبالعلماء يقول هلمت في البيان لأن الله علمه الإنسان فبهنا خلق الإنسان علمه البيان ولكن الصحيح انه أنه للزم إدم الكلام الذي يكون فيه صرف للناس عن الحق ورأوا إنسان بليغا فإنه من آثار كلامه يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا فيعمل كعمل الساهر ليس مدهنه كما يظن ذلك ممنه سياق ألفاب الحديث ومناسبته التوجب القاطع بأنه يذن البيان رات النبي غيره عن ابن عمر رضي الله عنه عمر ان الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها البقرة طالبا تاكل بلسانها تشاهدها إذا أرادت أنها ترعى الرأي تمد بلسانها وتعطف الأعشاب حتى تغطلها بفمها وكذلك إذا أرقي إليها ألف يكهشيش ونحوة تقتدبه بلسانها فهي تتخلل بلسانها أصل خلال العذل الذي تخلل به الاسنان كذلك البقره عاده انها تنظف اسنانها بلسانها فكبر لسانها من هنا ومن هنا فشبه الذي يمد لسانه ثم يبالغ في الكلام بالبقره التي تتخلل بلسانها وذكر ان الله يبلغ يبغض من, جاء من كان هكذا جاء في المناح هذه الكثيرة من قوات المرفوعة عن عمر وساد وابن يسود وغيرهم من الذين ينهون عن المبارغة والكلام الذي تسبب أن البعض يصير أو ينكرب حقا من يعتقد ان ليس كل من كان يكل من بسطة البسطة الكول وكأكثر الكلام في العلم أنه يكون أعلم من غيره ورأت الذي إذا تكلم في أمر يريده جعل يجمع من الكلام ويشطق الكلام تبين بذلك. أنه يحاول أن ينتصر لمقالته ولأقيدته يقول ابن رجب رحمه الله ابتلينا بجاهرة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه ألم من, من تقدم من المتأخرين الذين تكلموا في كبير من المعاني أنهم أعلمون غيرهم عندنا مثلا أبو الحسن الاشعري تكلم والف كتبا في أكيدته التي بأت بقي عليها قلده عليها اكثر المتاخرين الى هذا الزمان كلامه اذا نشطه تعجب من بيانه واحتجاجه ومع ذلك رجع كان كانه اعطى ذلك كله كذلك اجر المتاخرين يقال له القاضي أفضل جبار الهنداني له أعكيدة المعتزلة تكلم على أصولهم الخمسة وجعل كل أصل في عدة غرقات الأصل الأول التوحيد يعني نفي الصفات الأصل الثاني العدل يعني نفي قدرة الله الأصل الثالث من بين المزيرتين الأصل الرابع إنفاذ الوعيد يعني تحديد الكفرة وصاها في النار إلى آخرها لو قرأ كلام هذا الجهلة ما تصدقه. لو انه صواب وذلك لانه يبالغ في بيانه مثله ايضا كتاب له كبير اسمه المغني في الكلام في اربعه عشر مجلده كله حشو لا فائده فيه ياكل الحق حقا كذلك كثير من المبتدئ يتأكدون في ذا الذين يتعشون في الكلام يقول هذا عنده علم كيف صنف هذه الكتب مع أن أكثرها كلامية يظن في الشخص أنه أعلم من تقدمه هذا أعلم حتى من الصحابة حتى أعلم من التابعين لماذا لكوة بيانه لكوة مقاله بعضهم يقول أعلم حتى من الفكهة المشكورين المتبوحين أعلم من مالك أعلم من أحمد أعلم من الأوجاعي أعلم من السولي اعوذ بالله ينظم من هذا تفضيل الغنف على السلف أنا أن نعترف أن الفكهاء الأربعة المتبوحين أف أفضل من غيرهم أكثر من من كان قبلهم لكن إذا كان من بعدهم أعلم منهم إذا كان هؤلاء الخلف أعلم من الأربعة لتوسعهم الكلام إذا كان هؤلاء اربعه أعلم من الصحابة وهذا خطأ الصحابة أكل منهم قولا عندك من العلماء الثوري سفيان بن سعيد أبو عمرو الاوزعي الثوري العراقي الأوزاع الشامي الذي نساد مصري ابن مبارك من خراسان وطبقتهم عندك من قبلهم التابعين ومن قبلهم أيضا من الصحابه كلها كل هؤلاء كلامهم كليل أكلهم من بعدهم ولكنه اكثر فائدا فالذين يتنكسنا أهل وتقدمين لفضل المتأخرين نقول لهم هذا تنقص عظيم بالسلف الصعر الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم ساءة ظنن بهم ساءة ظنن بالصحابة نسبتموهم إلى الجهل أنهم قاصر علمهم وهذا كله تنقص لهم صدق من رسول رضي الله عنه أروي أنه رحمه الله أنه قال من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه البتنة أولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبض هذه الأمة قلوبا وأملكها علما وأكلها تكلفا هكذا روي ان افوغا يوان بن في هذا اشاره الى ان من بعدهم من بعد الصحابه اقل علما واكثر تكلفا يتكلفون تجدهم ياتى في التفسير تفاسير الصحابه الكلمات كلمتين ثلاث ولكن هؤلاء يجعلوا يشككون الكلام فيجعلون على الكلمه صفحه ونحو ذلك يقول ابن عثمان رحمه الله رضي عنه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه الخطباء هم الذين يهدرون في الكلام والذين يذمون بكثره الكلام كما يقول لهم بعض الشعراء لا خير فيه والدم لئم ملكا حلو اللسان وكلبه يتلهب يركاك يهدف أنه بكواثق وإذا توارى عنك بله العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروق عنك كما يروق السالب لا شك أن هذا في المتاخرين كثير أصحاب يقول كثير علماؤهم كثيرا علماؤه خطباؤهم يأتي بعدهم زمان كثيرا علماؤه كثيرا خطباؤه من كثر علمه وكل كلامه فهو من جوه من كان بالعكس فإنه مذنون شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن أبي الإيمان والفقه الإيمان يمانا والحكمة يمانية أرقوا قلوبا وأعمقهم علما وأكلهم تكلفا أهل اليمني أكلوا الناس كلاما في ذلك الوقت وتؤسعوا في العلوم لكن علمهم علم النافع في قلوبهم فأبرون بألسنتهم أن كلام مختلف إليه من ذلك ولا يتوسعون هذا هو الذكر والعلم النافع يقول أفضل العلم هي تفسير القرآن هي تفسير القرآن ومعاني الحديث ان يتكلم في التفسير اي بما يوضحها وكذلك الفار الحديث اي بما يستدل عليها وكذلك الكلام في الحلال وبيانه وفي الحرام وبيانه يقتصرنا على الماثور المنقول عن الصحابه والتابعين وتابعيهم الصحابة الكرم الأول التابعون يتجروا من الكرم الكرم الثاني كتابي التابع التابعين في الكرم الثاني وفي الكرم الثالث انتهى إلى زمن الأئمة المقتدى بهم الأئمة الأربعة أبو حنيبة أملك الشافيوناء وأبو أحمد كذلك أيضا انتهى إلى أهل الهديث أهل البخاري ومسلم أبو داود والتلمي والنساء وابن ماجا والزالمي وابن السعيد وننصور نحوهم المقتدى بهم الذين سمعوا بما سبق ربطنا روي عنهم بذلك أفضل العلم يعني الاسم الموئي عن الصحابة التابعين أفضل العلم ولكن يحتاج إلى تضهمي وتأكني والتبقه فيه يحتاج لأن ينكر عنهم إلى أن يتأمل أدون أن يشرح شرحاً راسياً يضيع الوقت ما هذا بعدهم التغسر إلى خير فيه لا خير في كثير منهم إلا إذا كان شرحا لكلام يتعلق بكلامهم يحتاج إلى إيضاث أما إذا كانوا خالفا لكلامهم فأسره باطل معلوم أنه كان اكثر من كلام متاخرين إنما في فيه كلامهم فيه كفاية وفيه زيادة ولا يوجد كلام غيرهم من من حق إلا وفنا جرنا كلامهم في أوجل لفظ رحص ولا يوجد كلام غيرهم مطل إلا ويجدوا كلامهم ما يبين بطلان ذلك كلمة بلايم وتنمدا And na